أكرم بجيل اك بجيل, بجيل في روبا نبلي وطئت الخطاع و ووطئ خطاه منازل العدي أكرم بج أكر بجيل, بجيل, بجيل في روبا نبلي وط خطاع وط خطاه منازل العد صوت ويد المخلصين لاآ أن لنا بالخير والمااء صوت فلسطين لاذ انشأت لنا بالخير والنعماء شاعت لنا بالخير والنعماء جيل ابا الا الكتاب له هدى يمضي به للقمة الشماء ولو ا خير المرسلين له سنا اكرم به من معلم ولو ا جيل ابا الا الكتاب له هدى يمضي به للقمة الشماء ولواء خير المرسلين له سنا اكرم به من معلمين ولوائي اكرم به من معلمين ولوائي اكرم بجينك اكرم بجين في رب النبلاء وضعت خطاه وضعت خطاه ومنازل العلياء اكرم بجينك اكرم بجين في رب النباء وقled فطاه, فطاه من أسل العدياء يا فتية النبلاء يا بدر غدا بالنور يسطع في, في دجر ضلماء يا فتية النبلاء يا, يا بدر غدا بالنور يسطع في, في دجر ضلماء يا فتية النبلاء يا بدرا غدا بالنور يصطع في دجر الماء يا فتية يا بدرا غدا بالنور يصطع فيه في دجر الماء, في الماء أنتم لنا أمل بدى في دربنا سدى منيعا من خطى الأعداء حاموا عن الإسلام وحموا دينكم وتشبثوا بالسنة الغرائي ثم لنا أمل بدى في دربنا سدا منيعا من خطى الأعداء حاموا عن الإسلام وحموا دينكم وتشبثوا بالسنة الغراء فبهن جات بذي الحياة ودونه لن يعال صرح في ربا نبلاء فبهن جات بذي الحياة ودونه لن يعل صرح في ربا نبلائي فبهن جات بذي الحياة ودونه نور لن يعل صرح في ربا نبلائي لن يعل صرح في ربا نبلائي